ب س م ا ل ل ه النابلسي ر ح م ل ر ر ح ي م ق ت ل ن ا حسابهم وهم ف غ ف ل ة م ع ر ض و ن م الاسلاميه يأتيهم ربهم من من ذكر من ربهم محدث إ ا ت م ع ل و ب م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 و ر ك ه الهدى ن ا م ج ا ل شركه ل و ن ا دعويه ا م م ا كانوا ا خ ل د غير ربحيه ذات مضمون ن نشاء أ ه ل ك اجتماعي س ن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 فلما احسوا باسنا اذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا الى ما اتركتم فيه ومساكنكم, ومساكنكم لعلكم تسالون قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين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 وله م في ا ل س م ا و ا والأرض ت ومن ع د ه ل ا ي س ت ك ب ر و ن عن ع ب ا د ت ه ب ل ا ي س ت ر و ن ي س ب ح و ن ا ل ل ي ل و ا ل ن ه ا ر ل ا يفترون أ م اتخذون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 سبحانه بل عباد م ك ر م و ن لا ي س ب ق و ن ه ب النابلسي ق و و ل م للعلوم و ما ا ل ا يشفعون إ ل ا ل م ن من ارتضى وهم خ ش ي ت ه مشفقون و م ا ق و ل م ن ه م إني إ ل ح م ن دونه ف ى فذلك ن ج ز ي ه جهنم ذ ل ك ن ج ز ي ا ب ل س ي للعلوم ا ي ا ل ا ا س ل أ ر ض ك ا ن ت رتقا ت ا ق ف ف ن ا ه م ا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 لا يستطيعون ن ص ر أ ن ف س ه م و ل الهدى هم منا يصحبون ب متعنا ا شركه م حتى طال ع ل ي ه م العمر أفلا ي ر و ن نأتي أما أ ل ر ض ن ق ص ه ا من أ ط ر ا ف ف ه ا أ ه م ا ا ل ل م و ن قل إ ن م ا ع ي م و ل ا ي س م ع الصم النابلسي د ع ا إذا ما ء ي و للعلوم ي ق ا ل ن ا س ل ا كنا ا ظ ل م ي ن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 ثم ن ك س و اسماء على ر ؤ و ه لقد علمت م ه ؤ ل ا ينطقون ق الله أفتعبدون دون من ا ل م الحسنى شيئا ولا ك م و ل م س و ع ب د و ن من دون ا ل ل ه أ ف ل ا ت ع ق ل و ن ق ا ل و ا حرقوه وانصروا س ل ه ت ك كنتم م إن ف ا ع ل ي ن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 و س خ ر ن ا مع ه ا و ا ل ج ب يسبحن ا ل و ا ل ط ي ر و ك ن ا ف ا ع ل ي ن و ع ل م ن ا ه صنعة ل ب س لكم ل ت ح ص ن من ك بأسكم م ف ه ل أ ن ت م ش ا ك ر و ن و ل س ل ي م ا ن الريح ع ا ص ف ة ت ج ر ي بأمره إلى ل ا أ ر ض التي ا ب ر ك ن ا ف ي ه ا وكنا ب ك ل شيء ع ا ل ي ن و م ن ا ل ش ي ا ط ي ر ر ب ن ي ه و ي ع م ل و ن ع م ل د و ن ذلك ك و ن ا ل ه م ح ا ف ظ ي ن و أ موسوعه النابلسي ن للعلوم أ أ ن ت ر ح الاسلاميه ر ح ف ن ا به من و آ ت ي ن ا ه أ ه ل ه ومثلهم معهم رحمة من ع د ى ش ر ك ب دعويه ي إ وذلكف غير ا ب ر ي ن و أ د خ ل ن ا ه م في ر ح م ت ن ا إ ن ه م من ا ل ل ص ا ح ي ن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 ف اسماء ت ج ونجيناه ب ن ا له ن ل وكذلك غ م ن الله م م ؤ ن ن نادى ي وزكريا ربه رب ا فردا, رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا تذرني وأنت خير ل و و ه ب ن الحسنى ه ي ي ي ا وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا زوجه له إنهم ا ر ع و في ي ا ل خ و ي د موسوعه ن ن ا ر غ ب ب النابلسي وكانوا لنا خاشعين و للعلوم الاسلاميه ف ا و ن م ا ء الله ا ل ح ي ن إن هذه أمتكم أمة ى واحدة وأنا ر ب ك موسوعه ف ا ع ب د أ م ر م بينهم ا ل إ ل ي ن ا راجعون ب ل ن ي ع م ل من ا ل ص ا ل ح ا ت و ه و م ؤ م ن الاسلاميه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 ح شركه الهدى ا شركه دعويه غير ر ب ف ي ه ا ذات م ه م ف ي ه ا ج ت م ا ع ن ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حثيثها س وهم في ما اشتهت انفسهم خالدون ل موسوعه النابلسي للعلوم ا هذا ك يومكم ع هذا يومكم الاسلاميه إنا ا ف ل ي م و ب و ع ه النابلسي ذ ك ر أ ل أ ر يرثها ض ع ا ا د ي ص ا ل ح و ن إن في هذا للعلوم ب ا غ الاسلاميه ر ح ة ل ل ل ع ا م قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد